تقدم أخيى لسود الجبال لرمل الفيافي للقيا الرجال تقدم إلى الموت أنت الأبي وأنت الكمي وليس القتال تقدم أخيى لسود الجبال لرمل الفيافي للقيا الرجال تقدم إلى الموت أنت الأبي وأنت الكمي وليس والقتال فبالطاذفات أثير العدا وأدل قلوب أبدا لذال وغيرت دين سفن وانت فيهم وفجرا فنعم الردى والمهال فَبِالْقَاذِفَاتِ أَثِيرَ الْعِدَى وَأَدْمِي الْقُلُوبَ أَبِدَى النِّذَى وَهَيَّ وَتَدِينَ شِفًا وَالْتَفِيرَ وَفَجِّرَ فَنِعَ مَ الرَّدَى فأنت المؤمل لتحيى الحياة كمثل الهواء لد الكائنات فأنت المؤمل الحياة كمثل الهواء لد كفيض الغمام لسقي النبات تقدم وحطم أصناء الطغان. جوسنا بك في المعابد هلذو من العيش في طيب حال وصوت المدافع والطائرة. لنا ما حياة الذنوب ثقال لا جو السنا بك في المعالم عال أنا ذه من العيش في طيب حال وصوت المدافع والطائرات لنا ما حياة الذنوب ثقال. وسقط والدان الى لقد ما مات لقد هاشدا الدروب نزلت فقد قال لا ذا قطمع السبد جبن قعيد النساء وصل خالداً حين لقى الممال لقد عاش دهراً دروباً نزال فقد قال لاذا قطع السبات جبن قعيد النساء والعيال فأنت المؤمن لتحيا الحياة كمثل الهوائي لدي الكائنات فأنت المؤمن لتحيى الحياة كمثل الهوائل لذي الكائنات كفيض الغمام لسقي النبات تقدم وحطم حصولا